Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kaaf رحمة عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناد ربه نداء خفيا إذ ناد ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظمين واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَأِي وَكَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُن كَوْلِيَ يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيَّ وجعله رب رضيَّ يا زكية إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبل سميَّ Ya Zakiya Inna Nubashرك Ligulam Ismuh Yahyya Nam Najعل Lahu Min Qab Lus Semiya Qal Rab Anna Yakoon Ligulam Wakan Tirmu Ata Yakira Wakad Belogt Min Al-Kibar Aitiyya يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين Wahdah, kau lakuk tu kau min karil, walam taku syiak. قَالَ رَبِّ جَعَلِي آيَةً قَالَ رب جعل Walayyatu kala tu kelima nasa tiga layan sewia.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 تذبحوا بكرة وعشيا يا احيا خذ الكتاب بقوة يا احيا خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وحنانا من لدنا وكان زكاه وكانت تقيا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرسيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرسيا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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّا. قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا. قال غلاما زكيا. قالت ان يكون لي غلاء ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قالت ان يكون لي ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين هُوَ الَّذِي كَذَّنِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ رَبُّكَ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا وكان امرا لقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا المخاض إلى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَادَى مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا فَنَادَى مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَنِعَ لَكَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيَّا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ مِثْقَالًا جَنِّيًّا فَقُولِي وَشَرَفِي وَقَرِّ عَينَ فَقُولِي وَشَرَفِي وَقَرِّ عَينَ فَإِنْ مَا تَرَى إِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْأُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَإِنْ مَا أنا من البشر أحداً فقولي إني ذرط للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت اغنون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت أمك بغيا يا أسوء وما كانت انك بغيه فاشارت الي فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 وجعلني مباركا أي لما كنت وأوصني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى المريم. قول الحق الذي فيه يمتون. قول الحق الذي فيه يمتون. ما كان لله أن يتخذ مولدا. ما كان لله أن يتخذ مولدا. سبحانه. سبحانه. Jika qadha amran, fa inna ma yakululahu kum, fayakun. Jika qadha amran, fa inna ma yakululahu kum, fayakun. Wa inna Allah هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم اختلاف الأحزاب من بينهم اختلاف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين. لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين. وأم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لَنَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ فَانقُلْ فِي الْكِتَابِ إِرْوَاهِي إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا امتي ان قري لا تعبد, يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن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 ولا أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ولا أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئلا متنهِل أرجُمَك. لئلا متنهِل أرجُمَك. وهجرني ملية. وه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. إنه كان بحفيه. إنه كان بحفيه. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدع ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ولمن اتخذوه وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا وكلنا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَوَهَبْنَا لهم وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَاذْكُر إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبيّ، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبيّ، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيّ. والزكاة وكان عنده وديعة موضية واذكر في الكتاب ادريس وانكم في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا انه كان صديقا نبيا ورثناه مكانا عليا وأرغمناه مكانا غاليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا من حملنا مع نوح أولئك وعملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا تتلى عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخلف من فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيّا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. عاديني التي وعد الله من عباده بالغيب جنات عاديني التي وعد الله من عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من إبادنا من كانت قيّة. تلك الجنة التي نورث من إبادنا من كانت قيّة. وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل إلا بأمر ربك. لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له ثمنيا هل سلم له ثمنيا ويقول الان إنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننظرن عَنَّنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَدِيَّةً هُمْ بَلْ نَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَدِيَّةً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَةً لنا نحن نعلم بالذين لهم أولا بها حصنيا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا وارد ما كان على ربك حكما مقضيا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر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 الذين كفوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا. قال الذين كفوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئَةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئَةٍ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا قل من ولانة فليمدل له الرحمن مدة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ انْتَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا وَبِالْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خير خَيْرٌ نَّذِرَةً رَّبَّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ قال على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قل على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا سنتو ما يقولون ونمد له من العذاب مدة سنتو ما يقولون ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ألم تر أن على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا, إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين ونسق إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَحْمَنٌ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا فَقَالَ اتَّخَذَهُ رَحْمَنٌ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُ مِنْهُ وَتَنشَقُّ تخلق الأرض وتخلق الجبال هدى تكاد السماوات يتفرقن منه وتنشق الأرض وتخلق الجبال هدى أنذ عول الرحمن ولدا أنذ عول الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتأ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي عَبْدًا لقد أحضأهم وعدهم عدا. لقد أحضأهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا